بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ على بركة الله في تفسير سورة النساء وقد بدأ وانتهى من الحديث إلى قوله تعالى حرمت عليكم الآية وانتهينا إلى قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد يقول الله تبارك وتعالى ونكمل الآية وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين سواء كنا شقيقتين أو لأم أو مختلفتين من النسب أو الرضاع. أي يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أختين وبعض الناس يقول أخت الزوج حرام عفوا أو سيأتي نعم أخت الزوج حرام وهذا خطأ التعبير الصحيح الجمع الحرام ماذا الجمع أن تجمع بين الأختين يقول ابن كثير وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح قال ابن جرير ومعناه وحر ما عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح ومن الأدلة غير الآية ما جاء في الحديث حديث أم حبيبة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال او تحبين ذلك قلت لست لك بمخليه واحب من شركني في الخير اختي قال فانها لا تحل لي والحديث إكمالته واضح لكن ناخذ الشاهد قال فانها لا تحل لي طيب وان تجمع بين الاختين ماذا نوع التحريم تحريم أمدي, امدي يعني أخت الزوجة حرام إلى أمد فإذا ماتت الزوجة أو طلقت وخرجت من العدة فيجوز للزوج أن يتزوج أختها وهذا لا إشكال فيه وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف والحكمه أيها الأخوة فقد جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وكلكم تعرفون ما يكون بين الضرائر من الشحناء والتباغض وغيرها فلذلك حرمت الشريعة الجمع بين المرأة وأختها طيب إلا ما قد سلف أي إلا ما قد مضى وسلف وانتهى من نكاح شيء منهن منهن قبل نزول الايه وقبل التحريم فهو معفو عنه ما معنى معفو عنه من يعرف وقال تنكحوا ما لكعابكم من النساء الا ما قد سلف الاثم لكن ليس معنى ذلك انه قبل الحكم الذي جمع نقره لا معنى الا ما قد سلف يعني من الاثم اما مثلا اسلم وعنده اخوات او اختان اسلم وقد تزوج زوجة أبيه نقر على ذلك لا هذا بالإجماع يفرق بينهما معنى إلا ما سلف ما معنى إلا ما سلف الإثم يعني أنت لست تنبه في الدرس في تنكح ملك حباك من النساء يعني مثلا هذا الرجل تزوج امرأة أبيه ونزل الحكم بالتحريم نقول ليس عليك إثم لأنه لم لا ينزل التحريم ليس من ذلك النبق النكاح النكاح باطل يفصل إيه؟ مثل واحد زوجته من الرضاع هو ما يدري ما رأيكم نقول ليس على شيء لأنه لا يدري لأنه يدري عارب معروف لكن يفرق بينهما إلا ما قد سلف طيب إن الله كان غفورا رحيما الغفور اسم من أسماء الله عز وجل متضمن للمغفرة الواسعة قال الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذُو رَحْمَةٍ واسعة وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ يقول السعدي الْغَفُورُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَتُوبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تاب وذكرنا لكم الْمَغْفِرَةَ ما هي ستر الذنب والتجاوز عنه يعني يستر ويتجاوز مأخوذة من المغفر على الرأس نعم وهي البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله أعظم وأعظم إن ربك واسع المغفره قد ذكرنا لكم أن من قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مع أنهم قالوا كلام خطير عظيم فمغفرة الله واسعة قد قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم بل إن من مغفرة الله من فضله وجود أنه يقلب السيئات حسنات قال الله تعالى إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما الاثار المترتبة على معرفتنا بهذا أولا محبة الله وجه ذلك أنه يغفر السيئات والذنوب ويتوب على من تاب ثانيا فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله عز وجل والمسرفين على أنفسهم فلذلك الإنسان ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء. أصلا الإنسان من غير رجاء ربما ما يعمل يعني إنسان مثلا أعطيكم مثال إنسان مثلا يترك الحرام أكل المال الحرام الذي انتشر الآن من الرشوة وغيرها والمجتمع كله أصبح يشري شهادات وكل شيء أصبح بالمال فإذا ما كان عنده رجاء أن الله سيخلفه ويثيبه ويرفعه ويثبته تجد أنه ما يتشجع لكن ابن آدم يترك الحرام رجاء أن الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يعلي منزلته وأن يوفقه الله عز وجل وأن يثبته وأن الله يعوضه بالحلال عن الحرام رجاء وكلما كان رجاء العبد بالله عز وجل أقوى كانت ققه لرجائه أعظم فإذا كن بغى الإنسان أن يرجو ما عند الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا أيضا الاكفار من الأعمار الصالحات والحسنات التي تكون سببا لمغفرة السيئات رابعا معنى أن الله عز وجل غفور رحيم لا يعني أن يسلف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرى على معصية الله لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها قول بعض السلف استغفارنا يحتاج استغفار ما معنى استغفارنا يحتاج استغفار لأن استغفار هذا الشخص قد يكون نظر لنفسه أو أعجب باستغفاره فهذا قول بعض السلف استغفارنا يحتاج استغفار. قال تعالى إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا و. من الآثار المترتبة مجاهدة النفس على التخلق بهذا الخلق وهو الصف عن الناس والعفو عنهم وقد سبق في صورته العمران فضاء العفو عن الناس ويكفي ومزداد عبد بعفو إلا عزة والله عز وجل ذكر في صفات المتقين والعافين عن الناس من فوائد الآية تحريم نكاح هؤلاء السبع من النسب الفائدة الثانية تحريم النكاح بالرضاع او ان الرضاع محرم كالنسب وكم عد المحرمات من الرضاع سبع سبع تعرف الدليل يا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والذي يحرم من النسب سبع يصير الذي يحرم من الرضاع سبع وكم ذكر الله في القران واحده 2 أمهاتكم التي رضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وذكرنا ذكرنا شروط الرضاع في الدرس الماضي فلا نعيده. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي ما معنى الرضاع، أي ما هي الحكام المترتبة على هذه الأم من الرضاع أو الأخت من الرضاع، وأنه ليس في كل شيء. طيب ومن فوائد الآية تحريم أم الزوجة ومن فوائد الآية تحريم التحريم بالمساءرة وقد ذكر الله عزوجل أربعة ولا تنكحوا منكحابكم من النساء وأم الزوجة وزوجة الإبن والربيبة من يعيدها محرمات بالمساءرة أم الزوجة أم الزوجة زوجة الإبن زوجة الإبن والربيبة باقي ومنكح أباكم طيب وفي الآية تحريم الربيبة وهي بنت الزوجة بشرط الجماع التي دخلتم بهن والمراد به الجماع فلو لم يفعل ذلك فإنه يجوز له أن يتزوج بها وفيها تحريم الجمع بين الأختين لو عقد عليهم جميعا نقول العقد باطل طيب فإن تزوج واحدة ثم تزوج الثاني نقول الثاني العقد الثاني باطل, باطل. وفي اثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم إذن الآية ماذا ذكرت ذكرت المحرمات على العبد أن يتزوج بهن الأبدي والمحرمات إلى امد ماذا ذكرت إلى أمد فقط وأن تجمع بين الأختين هذا إلى امد أما إلى أبد فقد ذكرت النسب سبع والرضاع الآل الحديث والمحرمات بالمصاهرة أربع وأما المحرمات إلى أمد مثلا الزانية إلى متى حتى تتوق والمحرمة إلى متى حتى تحل وأخت الزوجة ذكرناه وسيأتي مزيد ثم قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت تيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأماركم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به إلى آخره والمحصنات من النساء هذا عطف على المحرمات والمذكورات قبل وماذا يكون على الآية؟ وحرم أي كما حرمت عليكم مهاتكم إلى آخره قال وحرم عليكم نكاح المحصنات من النساء طبعا فيها خلاف واللي عليها الأكثر أن المحصنات المتزوجات ذوات الأزواج أي وحر ما عليكم نكاح المتزوجات من النساء فالحصان كما سنذكره الآن يطلق على أربع اطلاقات أو ثلاث اطلاقات والمحصنات التحصن المنع ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه ومنه وعلمناه صنع تلابوس لكم لتحصنكم من بأسكم أي لتمنعكم من بأسكم ومنه الحصان للفرس بكسر الحاء الحصان لأنه يمنع صاحبه من الهلاك فالمراد بالمحصنات هنا على القول الراجح ذوات الأزواج طيب ويقال مرأة حصينة أي مانعة لنفسها من كل فاحشة بسبب عفتها أو حرريتها طيب والمحصنات فالمرأة المحصنة إما بعفتها أو بتزوجها طيب إذن وحرم عليكم النساء المتزوجات فالمحصنات هنا ذوات الأزواج والإحصان في القرآن أطلق ثلاث اطلاقات الاطلاق الأول العفائف قال الله تعالى سيأتي محصنات غير مسافحات هنا عفيفات ويطلق بمعنى الحرائر قال تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مما المحصنات هنا الحرائر الحرة كما سيأتي في الآية القادمة طيب الثالث أن يراد بالإحصان التزوج كما في هذه الآية على القول الراجح ويؤيد ثالث سبب النزول فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين باعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوا فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناسا من أصحاب النبي تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهم المشركين فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي حرمت عليكم المحصنات من النساء وهن زوجات الغير إلى أن قال إلا اللائي ملكتموهن بطريق السبي من الكفار فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر ولا لا ينفسخ ينفسخ نكاحها من الكافر ويحل وطؤها يحل وطؤها اللي هي متزوجة هاي مثلا لكن ما دام لنا وقعت في السبي صارت حلال لنا أما ويحل وطؤها بعد لا بعد الاستبراء بعد السلابول استبرق قد تكون حامل قد تكون قد بعد الاستبراء بحيضه طيب إذن إلا ما ملكت أيمانكم استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج والمراد به النساء المسبيات اللاتي أصابهن السبي ولهن أزواج في دار الحرب فانه يحل لمالكهن وطقهن بعد الاستبراء لارتفاع النكاح بينهن وبين أزواجهن بمجرد السبي أو بسبب بسببهن دون أزواجهن طيب كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه ولا تغيروا ولا تبدلوا ولا تنقصوا ولا تزيدوا وأحل لكم ما وراء ذلكم أحل لكم أي أبيح لكم ما وراء ذلك أي ما سوى ذلكم المحرمة السبقة ذكرها يعني ما سبق ذكرها من المحرمات ما سواهن حلال الاصل الحل واحل لكم ما وراء ذلكم ظهر الايه ان كل ما سبق حلال صح ظهر الايه هلا ظهر الايه ان كل ما سبق سوى ما سبق حلال المحرمات سبق ذكرها سواهن حلال يجوز للانسان يتزوج بها لكن نقول كما تعرفون أن هذا العموم مخصوص بما ورد بالسنة من ذلك قال صلى الله عليه وسلم أو نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا ثبت بالسنة, ثبت بالسنة. فلا يجوز الإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها يعني مثلا هذه الزوجه زوجتك اسمها فاطمه لا يجوز ان تجمع بينها وبين المراه التي تقول لها يا عمه او يا خاله ما يجوز لله والحكمه استذكرناها قبل قليل انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم اما ما سوى ذلك يجوز سؤال هل يجوز ان يجمع بين بنتي العم يجوز يجوز الاصل حل اصل الحل ليس من المحرمات هل يجوز أن يجمع بين بنتي الخالة؟ يجوز يجوز. الأصل الحل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم تبتغوا تطلبوا بأموالكم أي تطلبوا نكاح من تريدون بأموالكم وهو المهر وفي هذا دليل على وجوب المهر كما سبق له الصداق وأنه لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها من يعرف لماذا هذا خاص على بالنبي عليه الصلاة والسلام أول جاءت ادله على وجوب الصداق سبق ذكرها في أول صورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن وهذه الآية أن تبتغوا بأموالكم فاشترط لحل النكاح المال ثالثا أن الهبى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلو أن امرأة قالت أنا أتزوجك من غير ما لا أريد مهران نقول ما يجوز لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تبتغوا بأماركم محصنين غير مسافحين أي أنكم تفعلون ذلك لهدف أسمى وهدف عظيم وهو أنكم تفعلون ذلك كي تحسن يحصن الإنسان فرجه. وفرج زوجته متعففين به عن الزنا غير مسافحين يعني غير مسافح الزاني يعني غير زاني ولماذا سمي الزنا سفاحا سمي الزنا سفاحا والزاني مسافحا لأنه والله أعلم أن قصد الزاني هو سفح الماء ودفقه ونيل اللذة دون المقاصد الشريفة للنكاح يعني حينما الإنسان يتزوج يكون هدفه الإحصان وأن يبتعد وأن يبتعد عن الزنا. طيب. إذن ما معنى الآية؟ مع الآية بين لكم سبحانه ما حرم عليكم من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم من أجل أن تطلبوا الزواج من النساء لا إي أحلهن الله لكم أشد الطلب عن طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور وبذلك تكونون قد أحصنتم أنفسكم ومنعتموها عن السفاح والفجور والزنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن هذه الآية كما تعرفون فيها كلام طويل للعلماء نشرح هو شيء الشرح الإجمالي فما استمتعتم به هنا المراد الاستمتاع الحلال وهو النكاح هذا ما عليه عامه اهل الألم الاستمتاع هنا الاستمتاع الحلال فاتوهن أجورهن آتوهن أعطوهن أجورهن الأجور هنا المهر الصداق المهر الصداق فما استمتعتم بهن إذن الاستمتاع هنا طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة طيب والأجور المهور لأنها في مقابلة الاستمتاع فسميت أجراء طيب استدل بهذه الآية بعض الرافضة وبعض العلماء قالوا على حل المتعة قالوا وأيضا بعض من, من لم يؤتى فهما استدلوا بها على طول كالرافضة أن المتعة حلال وأنها مباحة. وما هي المتعة هي الزواج المؤقت بوقت يتزوج امرأة إلى آخر الشهر إلى أول الشهر جمعة أسبوع خمسة أيام استدلوا بهذه الآية قال ابن كثير وقد استدل بعمم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك طبعا لا شك أنه كان مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ, نسخ, نسخ بعد ذلك وقد جاءت الأحاديث وقد رويان ابن عباس أنه كان يرى هباحتها وقد تكلمنا بالفقه سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل لكن يهمنا الآن الجواب عن الآية نقول الآية سبق شرحها وأن المراد الاستمتاع هنا الاستمتاع بالنكاح طيب فإن قال قائل الآية تدل على النكاح المتع من وجهين الوجه الأول التعبير بالاستمتاع الوجه الثاني الأجور لفظ الأجر فهذي يدل على المراد بالآية نكاح المتاع نقول الجواب عليه من ثلاث أوجه الجواب على هذا الأمر من أوجه من أوجه ثلاثة أولا قولكم الأجر والأجور نقول لفظ الأجور جاء في الصدق رحمك الله لفظ الأجور جاء في الصدق قال الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف قال الشنقيطي أي مهورهن بلا نزاع هذا الجواب الأول فليس في دليل فإنه جاء في آيات أن المراد أن المراد بالعجوع الصدق هذه الآية نص الجواب الثاني الأدلة القاطعة بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة ومن أشهر الحديث حديث الربيع بن سبرى الجواني أن أباه حدثه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا رواه مسلم قد وقع الاجماع الان اجمع اهل السنه على تحريم نكاح المتعه ولا اشكال في ذلك الجواب الثالث لو سلمنا جدلا ان الايه في نكاح المتعه فانما نسخه هي ثالثه أجوبة على من يستدل الرافضة على أن نكاح المتعة حلال بنص القرآن فإنها منسوخة وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح المتعة لانه ليس فيه أي هدف من هدف نكاح النكاح المشروع وليس فيه مقصد وإنما المقاصد الدنيوية طيب فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن المراد بالأجر هنا إذن الصداق طيب وسمي المهر أجرا لأنه في مقابل الاستمتاع بمنفعة البضع فريضة فريضة أي مفروضة قد سبق وجوب الصداره ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي لا حرج عليكم ولا اثم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من زيادة في المهر بعد تسميته وفرضه أو نقص منه فللزوج ان يزيد في المهر ان كان ذلك عرضا عن رضا انه وللزوجة ان تعفو عن شيء من المهر بعد فرضه هذا لا باس به لانه حق لها ان الله كان عليما حكيما سبق مبحث العلم والحكمة وختم الله عز وجل الايه ب قولي تعالى إن الله كان عليما حكيما لبيان أن ما شرعه هو بمقتضى علمه الذي أحاط بكل شيء وبمقتضى حكمته التي تضع كل شيء في موضعها فعلم الله ناتج عن حكمه وحكمة الله ناتج عن علم بعض الناس حكيم بس ما عنده علم فتكون حكمته ناقصة وكاملة ناقصة لأن من أصل من شروط الحكمة العلم كيف تكون حكيم وانت ما عندك علم و بعض الناس عنده علم لكن ليس عنده حكمة فالله عز وجل إن الله كان عليما حكيما إثبات اسم العليم المتضمن للعلم الكامل وحكيما متضمن لصفة الحكمة الكاملة قد ذكرنا في أول صورة النساء ما فوائد من ذلك من فوائد الآية تحريم نكاح المرأة المتزوجة سؤال وهل يتزوج الرجل امرأة متزوجة أنا لا ما تكلم عن السبي اي نعم في العدة هذا وقع في العدة ولا لا في العدة. قد تكون يموت زوجها او تطلق او غيرها نسأل الله السلام يتزوجها وهي في عدتها وهذا نكاح باطل طيب انفاد الآية ان النساء المسبيات يكون الرقاء بمجرد السبي وفيها اثبات الرق وفيه وجوب الالتزام بما فرض الله وفيه أيهما أكثر المحللات والمحرمات من النساء من ينستنبه من آله والله عز وجل حدد المحرمات محصورات حدد المحصورات الممنوعات فتبين بذلك ان ما حل أكثر وأكثر وفيه وجوب المال في النكاح لقوله بأمالكم فاشترط المال للنكاح فلا يجوز نكاح من غير مال أو من غير يعني عوض وفيه تسمية المهر أجرا وفيه وجوب تيان النساء المهور وفيه إذا تراض الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج في ذلك نكتفي بهذا الله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد اللي ما فيه استبراء اللي ما استبراء يستبري الا تكون يعني حامل والله اكبر